الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الفوائد والهدايات فيما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة ولم يزل الحديث متصلا بالآيات التي تتحدث.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 بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أذا كان جوابهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فما جوابهم إذا نصحوا ووجه إليهم الخطاب بأن يؤمنوا إيمانا صحيحا كما امن أهل الإيمان من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اذا قيل لهؤلاء المنافقين امنوا كايمان الصحابه رضي الله عنهم الايمان الصحيح الذي يكون اقرارا وتصديقا وإذعانا وايقانا بالقلب مع الإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان استنكفوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كما آمن ضعفاء العقول فنكون نحن وهم في السفه سواء فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن السفهاء متوجه إليهم بل هو مقصور عليهم وهم لا يعلمون ان ما هم فيه هو الضلال والسفه والخسران هذه الايه ايها الاحبه يؤخذ منها من الهدايات ان من الحكمه في الدعوه الى الله تبارك وتعالى ان يذكر للمدعو والمخاطب والمطالب بالايمان او التزام شرائع الله تبارك وتعالى وحدوده أي يذكر له من استجاب ليكون له ذلك أسوة ومنشطا ومقويا لقلبه ونفسه من أجل الامتثال فإذا قيل للإنسان افعل كما فعل الآخرون حيث سلكوا هذا الطريق والتزموا شرائع الله تبارك وتعالى فيكون ذلك أدعى للقبول والامتثال لأن النفوس قد جبلت على تشبه بعضها ببعض كما قالوا الناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض فإذا رأى في الخارج من آمن فإن ذلك يكون دعوة صامتة للإيمان فإذا وجد من يدعوه إليه فإن ذلك يكون مقويا لهذا الداعي الذي يراه في الخارج مع ما يوجد في نفس الإنسان من مقتضى الفطرة وما يوجد من داعي الله تبارك وتعالى في نفس المؤمن فهؤلاء خوطبوا بمثل هذا آمنوا كما آمن الناس لا داعي للتلون ولا داعي لمثل هذا الكذب الذي ادعوا معه الإيمان مع أن ذلك لا حقيقة له ويأخذ أيضا من هذه الآية أن الحكمة والكمال كمال النظر وحسن النظر في الأمور إنما يكون ذلك بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستقامة على صراطه المستقيم ولزوم شرعه هذا هو الحصافة وكمال الرأي وحسن النظر وكمال العقل ان يكون الإنسان بهذه المثابة أما من تنكذ الطريق وأعرض عن الإيمان وخالف شرع الله تبارك وتعالى فهذا هو السفيه الذي لا يعرف مصلحته الذي لا يجاوز نظره أنفه فنظره قصير ينظر إلى مطامع قريبه إلى حفظ عاجلة إلى شهوات متقضيه ولكنه لا ينظر للمدى البعيد هناك الدار الآخرة ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أمثالا لهذه القضية كنت ذكرت طرفا من ذلك في بعض المناسبات من ذلك ما ذكره ابن حزم الأندلسي رحمه الله مثل هذا بطريقين أحدهما ضيق ولكنه يفضي إلى موضع واسع فسيح يلتذ الإنسان بالوصول إليه والإقامة به والآخر واسع وملئ مشتهيات النفوس ومتطلباتها ولكنه يفضي إلى دار ضيقة كئيبة فما هو مقتضى العقل ما هو حسن النظر في مثل هذا الذي يختار الطريق الواسعة التي تفضي به إلى موضع في غاية الضيق يقيم فيه أبدا هذا لا عقل له ولا رأي عنده أما الذي يؤثر سلوك الطريق الضيقة التي فيها ما فيها من العنت والمشقات حتى يفضي به ذلك إلى قصور واسعة ونعيم مقيم ولذات لا تنقضي يعيش فيها أبدا هذا الذي يقتضيه حسن النظر فهذه الحياة الدنيا أيها الأحبة وما فيها من الشهوات هي سجن المؤمن يحتاج إلى صبر قليل ولا يدري متى يقال له إرحل فإذا صبر قليلا أفضى به ذلك إلى روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض أما إذا توسع في هذه الدنيا وترهل مع لذاتها وشهواتها ومطامح النفوس فيها فإن ذلك يفضي به بعد ذلك إلى ضيق وعذاب وألم وحسرات لا تنقضي هذه هي الحقيقة التي يحتاج المرء أن يدركها إدراكا صحيحا ويعمل بمقتضاها الشهوات التي نحبس النفوس عنها في طام النفوس عن هذه اللذات المحرمة هو هذا الطريق الضيق الذي يفضي بعد ذلك إلى السعة ومن توسع اليوم بالمحرمات كان ذلك سببا لضيق يجده في عاقبته ومآله ومصيره فالسفيح أيها الاحبه هو الذي لا يعرف المصلحة الحقيقية فيؤثر ما يضره على ما ينفعه فمثل هذا يحتاج إلى حجز عن هذه المقارفات من أجل أن يسلك الطريق الصحيح هؤلاء أهل النفاق يستنكفون حينما يخاطبون بالإيمان أنؤمنوا كما آمن السفهاء هذا استفهام إنكاري يقصدون به الاستنكاف والاستهزاء فهم يتبرؤون من الإيمان على أبلغ وجه باعتبار أنهم لا يريدون الاستواء مع هؤلاء الذين وصموهم ووصفوهم بالسفه وهذا كما هو ظاهر يدل على كبر وغطرسة وتعال على الحق وأهله والنبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر الكبر قال هو بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس هو لا يرى الناس إلا أمثال الذر وهو الذي له شأن وفهم وعقل ومنزله فهذا قد يؤدي به هذا الكبر إلى رد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما فعل اليهود وكما فعل كثير من الكفار فكانوا يستنكفون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبحثوا عن اسم لربما تنقبض منه النفوس ابن أبي كبشة قد أمر أمر ابن أبي كبشه أن يخافه ملك بني الاصفر ابن أبي كبشة ما قال محمد ابن عبد الله الاسم المعروف ابن أبي كبشة هكذا الإسقاطات لإيجاد ما يكون سببا لانقباض النفوس عن القبول والاتباع والاقتداء. هؤلاء الكفار الذين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني هذا اليتيم هذا لماذا يختار ليكون هو النبي وفرعون كان يقول لقومه الذين استخفهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أكد الاحتقار والتكبر هذا الاحتقار وهذا التكبر أيها الأحبة أوقع الكثيرين قد لا يملكون ملك فرعون ولكنهم أعجبوا بعلوم أو أعجبوا بذكاء أو بعقول لم تسحفهم ولذلك ينبغي أن ندرك جيدا أن العقل قد يكون جناية على صاحبه وأن الذكاء قد يكون جناية على صاحبه فهم اوتوا ذكاءا ولم يؤتوا ذكاءا كما قيل عن الفلاسفة وكثير من المتكلمين ممن ضلوا عن الاعتقاد الصحيح كانوا من اذكياء العالم لكن هذا الذكاء ما اسعفهم واليوم تجد الكثيرين ممن قد يكون له فضل ذكاء فيترفع عن ان يكون أسوة غيره فيكون مقتدياً متبعا ملتزما شرائع الله مهتدياً بالنصوص نصوص الوحي من الكتاب والسنة كما كان عليه طوائف من أهل الكلام الذين كانوا يستنكفون من اتباع النصوص ويسمون أهل السنة وأهل الحديث يسمونهم بالحشوية يعني هم في حشو الناس أو أنهم أصحاب حشو فهؤلاء عندهم في نظرهم أنهم لا يفهمون ولذلك كانوا يقولون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال عمر بن عبيد المعتزلي يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأنهم حشوي إلى هذا الحد وصفوهم بهذا كأنهم في حشو ناس كأنهم ليسوا بأهل تحقيق ولذلك إذا تلطف الواحد من أولئك واعتذر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شغلوا بالجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفرغوا لتمحيص هذه المعاني يعني حتى جاء هؤلاء فتفرغوا لها ولهذا تجد في عباراتهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم عندهم أن مذهب السلف هو التفويض كانوا يعتقدون أن السلف مفوضة ولم يكن السلف كذلك كانوا يعتقدون أن السلف فوضوا معاني هذه النصوص في الصفات لله تبارك وتعالى ثم جاء هؤلاء من أهل الكلام فحققوا المعاني بزعمهم مثل هؤلاء ما نفعتهم عقولهم وقد ذكرت في بعض المناسبات ما هم فيه من الحيرة وما كانوا يقولون عند موتهم الواحد منهم يبكي ويضع الملحف على وجهه ويقول لا أدري ما أعتقد والآخر يقول نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وكم من جبال على شروفاتها رجال فزالوا والجبال جبال هذا الذكاء وهذا الحذق وهذا الفهم بزعمهم أودى بهم إلى هذه الحال واليوم. تجد لربما كثيرا من هؤلاء الفتية الذين لربما يتمتعون بشيء من الذكاء فلا يريد الواحد منهم أن يكون كغيره من الناس من أحادي طلاب العلم يقرأ النص ويبحث عن النص الشرعي والحديث والايه وما أشبه ذلك وما عرفوا قدر الآيات والأحاديث وما فيها من الهدايات والمعاني البديعة العجيبة والحكم البالغة فيظنون أن الهدايات والمعاني هي في قول فلاسفة معاصرين في كتب تعرب وثم تنقل على علاتها فيأتون بهذه العبارات قال فلان وقال فلان من هؤلاء الفلاسفة الغربيين ويرددون كلاما أحسن حالاته أنه كلام إن كان من قبيل الحق فهو يحمل قشة من المعنى تجد ما هو أعمق وأنفع وأبرك أكثر بركة منها في بعض آيح وهذا يبني كتابا كاملا في هذه القضية التي يدندن حولها ويدور حولها وأقول هذا الكلام من واقع معرفة في بعض الكتب ولست ولله الحمد من المكثرين ولكني أحيانا إذا أن أتحدث عن موضوع نحو ذلك حاولت أن أقرأ كل ما كتب فيه فيكون من جملة هذه الكتابات كل تلك الكتب المترجمة التي والله يا أخوان إني أشفق على مؤلفيها وإن كانوا من الكفار أرحمهم معنى قشة معنى ضحل والله يقول ولا يجرم منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ويقول اعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول ولا يجرم منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا فالعدل مطلوب مع العدو والصديق والمؤمن والكافر فنحن لا نغبط الناس حقهم لكن بالنظر إلى الهدايات والمعاني التي في القرآن وما في الوحي الذي يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء لا شيء كلام الطويل الذي يكفرون منه فأقول أيها الأحبة إذا كان هذا الذكاء لا يسعف صاحبه فيرد الوحي من أجل أن يكون له على غيره كما فعل أسلافه من أهل الكلام الذين قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله حينما تحدث عن طريقة الحوار والرد والمناقشة والمناظرة بأنه يرد من أقرب طريق بنصوص الوحي وما أشبه ذلك يقول لكن من النفوس ما يكون مريضا معتلا فلا ينفع معه إلا الدواء المر لاستخراج علته فمثل هذا قد لا يقبل أن ترد عليه النصوص قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يرد عليه وأن يجادل بعبارات ومصطلحات وألفاظ صعبة وعرة المسالك فلربما يقبل مثل هذا لانه يريد أن يكون له مزي على غيره وأن يخاطب بخطاب لا يفهمه عامة الناس أو طلاب العلم هذا الذكاء يضر صاحبه فالذكاء يضر أحياناً يضر أحياناً في هذا يضر أحياناً في ما يورثه أحياناً من فساد العلاقات الاجتماعية أن يتعامل مع الآخرين بشيء من الترفع والاستنكاف والاستكبار قد يضر المرأة أحياناً فترد الاكفاء باعتبار أنها ذكية وأنها تملك ذكاء خارقاً أو نحو ذلك كل ما تقدم لها شخص ردته بحجة أنها تريد من يكافئها في الذكاء وتبقى والأخطر من هذا كما قلت أن يرد الحق بسبب هذا الذكاء فهؤلاء الذين ردوا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا كانوا يقولون واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية الرأي فكانوا ينظرون إلى هؤلاء أنهم لا يفهمون و. هكذا في قول بعض هؤلاء الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يحتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم يعني أم يعتقدون أنهم لفضلهم في ذكائهم وفهمهم إن كانوا يفهمون أن لو كان في هذا من الخير ما فيه لما سبقهم إليه هؤلاء السذج البسطاء فهؤلاء السذج البسطاء هم الذين افضت بهم سذاجتهم وبساطتهم الى سعاده الدنيا والاخره واحتقار الناس احيانا يكون هذا الاحتقار بسبب الشهادات العاليه التي يحصلها الانسان فيحتقر الحق ممن جاء به ولا يقبل من الناس شيئا احيانا يكون بحذق في بعض العلوم فلا يرى الناس شيئا ولذلك تجدون في كلام بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره لربما بعض العبارات التي قد يفهم منها كراهية التعمق في بعض علوم الآلة كاللغة لماذا؟ لأن ذلك قد يرث صاحبه شيئا من الزهو والترفع فإذا تكلم متكلم عنده رأى أن كلامه ليس بشيء لأن هذا الكلام لم يكن بالقوالب التي تليق بمثله ان يخاطب بها هكذا بزعمه فيرد الحق بسبب هذا يقيس الناس بحسب ما يرى من حذقهم في كلامهم وخطابهم وصحة منطقهم من جهة القوالب اللفظية فقط لا من جهة المضامين والمعاني فهذا خطير وانظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جاء بهذه الصيغة ألا إنهم هم السفهاء أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء فجاء بأداة التنبيه هذه ألا وجاب إن المؤكده وضمير الفصل بين طرفي الكلام ليؤكده كما سبق هم السفهاء وأدخل على السفهاء ال التي تشعر بالاختصاص أو الحصر كأنهم حصلوا الوصف الكامل من السفة ولكن لا يعلمون لاحظ هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون فهنا نفى عنهم العلم وفي الافساد لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لاحظ في الافساد قال لا يشعرون وهنا في السفه قال لا يعلمون فما الفرق بينهما يمكن أن يقال والله تعالى أهلم بأن الفساد لا تفسدوا في الأرض لما كان الفساد ظاهرا يراه كل أحد فهم الموس يدرك بالحواس ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالفساد أمر مدرك بالحواس يشعر به كل أحد لكن هؤلاء لتبلد إحساسهم صاروا لا يشعرون مع ظهوره وانكشاف فسادهم فهو ظاهر لكل أحد ومع ذلك لا يشعرون أما السفح فإنها قد تظهر آثاره سوء التصرف أن يختار الإنسان غير الأنفع له غير الأصلح أن يبحث عن أشياء تضره فيقبل عليها فهذا سفه فهذا إنما يدرك بآثاره فهذا يحتاج إلى علم من أجل أن يميز به الإنسان بين ما ينفعه وما يضره فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هو لا يعلم أنه سفيه ولو كان يعلم ما ينفعه مما يضره لا أقبل على الإيمان لكنه لا يعلم فظن أن هذا الإيمان الذي قبله المؤمنون وسلكوا طريقه أنه هو السفه وما علم أنه هو السفيه لكنه قد أوغل بجهله فصار في عما عما ينفعه واقبل واشتغل على اشتغل بما يضره هذا هو حاله بينما في الإفساد ولكن لا يشعرون والإفساد ظاهر مدرك بالحواس فهؤلاء لا يشعرون به والله المستعان لعل هذا القدر يكفي والله أعلم وصلى الله على محمد وآلائه الصالحين.